بسم الله الرحمن الرحيم لا اله قريش الا في نحلات الشتاء والصيف اليعبدون رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف